بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الكتاب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 وَمَا لَهُم مِنْ دُونِهِ مِن وَلٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ صِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَسَالَتْ ثَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَسَالَتْ ثَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَةِ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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدروا ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عَلَيْهِمْ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم طوباء لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلو عليهم, لتتلو عليهم الذي عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومين يضل لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم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 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الضَّارُّ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمْ بِرَسُولٍ